هي نفسها الثواني والدقايق نفسها بس تفرق بين ناس وبين ناس حد يحس بها وحد ما حسها الحياة أرض حيت من غرسها والحصاد اليوم من طيب امسها نختلف باللي جنيه كانت نفسها sig själv, i sig själv, i sig själv, i sig själv, i كلنا يملك إرادة واستطاعة ما فرق ما بيننا شيء يا جماعة بتساوي أربعة وعشرين حد يجاها وحد ما جاسها كلنا يملك إرادة واستطاعة لا لا ما فرق ما بيننا شيء يا جماعة بتساوي أربعة 20 säger, hade jag såg, hade jag såg, är hon själv? Är hon كل لحظات العمر فيها استفادة وإن يوم ترى ما به إعادة تمضي الأعمار ما فيها زيادة تنتهي بلحظة جميع أنفسها زيادة تنتهي بلحظة جميع انفاسها نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها الثواني والدقائق نفسها السلام عليكم انا حمود الخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفون وش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفتوا تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي